Wow na <laughs> Yeah <laughs> ج أَ ختِ خيول للِذينَ وَكَ لِيُفْتِيَ نَهُ جَعَلُوا في فِي رِحَالِهِم لَعَلَّهُمْ, يعرفونها لعلهم يعرفونها znam pa